بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ي احد لما سو ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَا يَعْلَمُ مَنْ نَّلَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُ مَنِ أَمْ حَتَّى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ الْعَلِيمُ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغلي عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم, ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالبيه حسنا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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً نَّاتِكًا عَذَابَ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً نَّاتِكًا عَذَابَ اللَّهِ ولَإِمْجَاءَ نَصْرٍ مِّرَبْكَ لَيَقُولُنَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَا الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا التَّابِعُ سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَائِيَةُ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أفقالهم وأفقالا مع أفقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ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 وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَمُ الرَّسُولُ إلَّا الْبَلَاغُ النُّبِيِّ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ الْخَلْقَ تُمْمَ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ تَيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَوْزُرُ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ تُمْمَ اللَّهُ يُمْشِي النَّشَأَةَ الْآخ إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وَإِلَيْهِ تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أو قالوا طلوه أو حرقه فأمجه الله من النار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 فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجرة وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إن إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم البنكر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 قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لن نضيعنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولم أم جاءت رسلنا دوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا مندوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من الثماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعتوا في الأرض مفسدين فكذروه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاذا وتمود وقد تبين لكم مما متاكنهم وزين لهم الشيطان أعمانهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذنا بذنبه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خففنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا لله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتقذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله الثماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر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 وما كن تتطلبون قبلي من كتاب وما كن تتطلبون قبلي من كتاب ولا وَلَا بيمينك إذا الأرض تبل مبطن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحدوا آياتنا إلا الظالمون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 قل كفا بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاترون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يفتعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنون إن أرضي واتعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلي ما ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأما يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم